وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خوشيسان خوش حال كجار قتر بأي أعزز خوشيشاد بينه بو بسكن عقيدة برباور بو أبصاني كإنسان كان وجنه كان خلق بنا لبرؤم بستا بابي چوارم الكتاب التوحيد بناو نشاني باب الدعاء إلى شهادة الله إلها إلا الله أم بابه بس أو من بدكات دبي مسلمان بان جواس خازو داعي بلا إخوة بانج خلكان بدكات ولاي شهادة لا إلها إلا الله بانج أو خلكا كلا قلت دجين و لو لا تخو من دجين بانجانبك إبولاي إخوة ورن مسلمانان خلكينا بزنن هش معبودك و هيت برسلاوك نية بحق جغل الله عبادتكان و برسشكان بغير إخوة بباطل دكرين إلهي حق كشايستي برسنبي تنها خداي عز وجل سبحانه وتعالى كاتيك مامستا دا نر نسالك تياب كمان باسي توحيد بومان كرد باسي فضل بيروزي توحيد بومان كرد باسي تحقيق توحيد كرد كاسيك توحي... تحقيق توحيد بكا درواته بهشتو بحساب وباسي اوي بومان كرد مسلمان دبي بتر سيلوي كتوشي قناه تاواني هاو باش قرار دامي بخويتاكو تنها وقبري في داري اي مسلمان اي او كسي كافر بويد زانيت الهي حق بس خدايا برستن شايسته اخويا فير او بابانا بويد كمال شرزايد بدا كرت اختصار ما كلا سر خود بطاقته بس خد او معلومات لا يخد حجز مكو خلكي كي باش كيليو محرومكي محروم كي واتا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 خارجية بتوجّه كونابي تو شيء بخارجية وأم قصانا هميه هلايا هميه هلايا وهميه بوجونو وسوسي شيطانا كإنسان كان لجيه خوان ممرين نخير يكشف لخصائصه تايبت من دي أم أمة خوان أمة الإسلام أو يكبان فرمان ذكّن بتشاكو نهي ذكّن وقد غرق إن قورترين جورتين فرمان كتو فرماني ببكي لا إله إلا الله يا قولترين قدغوا حرامك قدغوا خلقك لبك شريق رادان ابو خلقك تنها قولترين نعمة تهستيت ببيتك كارمندك وصفكي خلقك لسرشانت دعوة بك بانقوازي او خلقك بك ولا إله إله إلا, إلا الله جمعان بصدر فرمي نخي الإنسان دبي بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى وإلى حقه دبي مسلمان بانق بك بلا إخوه بانق خلقك بكات بلاي خدا، بانجی خارجی بکار بلاي حقیق، خوای که یک تعبیرشی خوای با حکمت، با آمجاری جوان، با لفظی شیرین، با حجوب بیان، اوش مو پیغمبران بو صلاات و سلامی خواین لسر بیه، و مو صالحین و پیاچکان بوها که هر خواین فردیم بون نوستان لسر خواین، او خیری کلاين، او نعمتی کدستیان که قول لالا خلكيان اشتبهش داركدو بانجي خلكيان كردوها بوأ بركة أو, أو نعمة خوي تعالى بس سريع أنا وبويا إمام حسن البصري إيش تابعين رحمة خوي جوريلي بيت باس الداعي وبن جواس كارداك أبو الأخوة لتفسير أو آياتك بازك دفلميت لسورة فصيلات آيات سوسى خوي تعالى دفلميت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دا فرمه خوای پرودګر قصه او گفتگو چی کس یک څا کو با شبات قصه او کسې کبانګی خرجی د کابلای دیني خوا و ته هر چی داعيه کو قصه کری او گفتگو کری کله دنیا قصه د کنو بانک د کنو نداء د کن هچيان قصه کایان خیر دیني باقت قصه او بیاوی بانکی خرجی ب کابلای المستقیم بلا اسلام خوای تعالی وعمل صالحا دعا او كبانجي خلشي كردو دين عملي بيدك خوشي وقال انني من المسلمين دليم مسلمانا مسلمانان من تسميلي خوابو مو او ديني بانتا اندكم ايو بوي من خوم تسميلي بونا انجا امام حساني بصي دفرمي هذا حبيب الله او كس حبيبي خوايا كدعو دكات جو بغير المسلمانان او كسك داعيب لأيخوا ارين داعيب لأيخوا واتبانجي خرجيبكا بالقران والسنه بانجي خرجيبكا بوتيغشتن للقران والسنه بوتب ربازو بمنهجيكوا بو اصحاب كاني بيغمر اخوي كاريم بكردو صلى الله عليه وسلم بو امام صادق فرمي لهندي زي قال كتابكاني دا دا فرمي هندي خلق هي بل الظاهري بانجي خرجيدكا بولا اسلام بل ما بسيتي بو خوي بان خلق دكا بولا خوي كجمع الدروسات اگر как نفس the lancights إ That's because not a endurance Although that's because the people who created a new life Why? The whole thing we can hear is not a endurance But withoutless to inher If I'm not a дополнIt if you want something to be wife there is not a student You can don't control the demons We don't understand family So when the angel decided to feel it When the angel said be wife They will donate a fulfillment So let's شخص يك من مسلمينكم اهلي تكليفا ولا سنسن الصراط المستقيم سيمن مكن من لديكم الا القران والسنه وليكن اذا فرمي امام حسن البصري او كسبان دكابو اسلام بو هذا حبيب الله او خو شويستي هذا ولي الله او ولي اخويا هذا صفوه الله امهل البجردي اخويا نخرجي هذا خيره الله او كسكنا اخويا اخو اهل البجردي شك ترين كساننا هذا أحب أهل الأرض إلى الله سبحان الله أو كسك دعو دكات ديني خواب الله دكاتوا توحيد بخلق بشان داد قد غدك لشرك بانجي خلقي دكات برسنة بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم قد غي خلقي دكات لبيدعى لفرمي أو بيه وداعيب إلا إخوة أو أخوة شويسرين كسا لسرز وإلا إخوة تعالى طبعاً دواء بيغمبران سواء بيغمبران هموين داعبون إلا إخوة تعالى that if that's the الله في دعوته that means that Allah وكغادي been تعالى and that Allah has الناس Ahmad이� ما for الله فيه من دعوته كخوي and to the became Allah for the Julian and said So the person who told his Allah has been persecuted or and said so And justified in the Milli raining so do something لفارم امام حسن البصري هذا خليفة الله أو خليفه خوايا واتى مسمان لسر الزوين أمج بمريجي مسمان دغريتوا واتى الزوي اودان بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بروز كان ان ما مسود اينا في مسلمان كان غير ببيت اذابن قولي له هل كفر توحيد بون شعر زاب الإسلام مواسطين بانجي <تصفيق> توصي ووصيب فرقبكات لسل حق ولسل أو حق يأتنا الصبع بيدي كوانت أقرب بيدو هم نصيب الإيمان وتوحيد مع عمل جاء فبانجي فرقب حقه صبر لديه حق فخسار منه أبي هل شعال كامل سعر واما كتب لسار من ديار التجيره وقول الله تعالى ما مصداق ايكانه ان هم ذا فمن تعالى على قل هذه سبيل أدعو الى الله على مسره انا ومن يتبعني وسبحان الله وما انا من المسلمين قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قالا فلم اي محمد ولا رسول امين ظلل بخرجي هذه ان بلاي لدعم بانغراس واتى الامر دعوا بانغراس من ديك ام توديك لبته اندريا ام الاسلام فرك بدا مستكم سبيل رباز من الدعوه من سبيل الله ادعو الى الله بان تنكفل ايفه الى الله بان تنكفل ايفه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 سبحان الله وما انا من المسيحين تعجيب بقرديب وخابر من المشركان نيم لو كسان نيم كوان هاو باش مفاقراتا من مفاقاتا انها بريالتان من قرارتي فمد الامر لمد بلستان غير فا بلستان لأخوين دي لكيان لوان نيم اوان اشتم إيماناتي خوين لاو تنونيون جينيين تيكالي كفرو ربازي خلاق بكار براقاتي خوزن برئ لبيديني لغير الإسلام لغير فأمرسي تباراني خود بكار نت فراحة كلاين هميبو غير أين كان بوبة بالستان غير الإسلام تيكالان بي فراحة كلاين هميبو ستاني دم بلنا خير بو غير مصلحة جدعو الإسلام تيكالي كوم اسفاديحنا لي يتونك الزهر إيمان وكفر بيكونا من جيد مناسبة الآية الدروزية. سورة يوسف في 125 تقرأ بعد بس كدينيجي بودي كيرو بابا كمان بس يقول لك ها عيد ببانك كيخو تيجا ولا إله من الله. أم آفتش بس دعوة لله وعزمك وإخوان. فاتنا ما الصحيح تيجي ممن لا الصحيح هو خير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما بعث المعاذ الي اليمن قال له عبد الله بن عباس رضي له ده فهمت الله عليه وسلم فاتي معاذ كل جبل روانكه رستي بيني يمن, يمن إسلام فقال له كيف نؤي المعاذ ولكن يقولون <تصفيق> انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد كتاب تجد انك تجد يمني تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك أجل دونا في عملي فاصل مواصل الزواج على وعمي عقيقه في خوي لما تيجي بقول أجداد الباز هاي ما مستا جان والي جان قاضي داعيتني لما جيت لمن شارذلهم منطقة كوابياء بودني لبقيام فلوني فربما انك تاتي قوما من اهل الكتاب تود ربهم ورب قومك بل وجهك الى من اهل الكتاب من بيانيا وبيانك واتاهل كتابا تجاوز لك سياده فليكن اول ما تدعو اليه شهاده ان لا الله امام اقرايا ام فليكن الاول اولا ان أول ما خمن اسمي فليكن الاول ما تدعون اليه شهاده خبر يكون هذا الله هي عكس فليكن, أولا أو فليكن أول ما تدعون لا اله الله ولكن هذا هو مسؤولياته التي يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي من يجب اي شيء يجب ان يكون هناك اي شيء يجب ان يكون هناك اي تقول فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله او بيام بري خوير بالعالمين فرضي كذلك سلطان دوية إلهية الله دوية شاهد كواب بيام جد فرض نجد سلطان هي واجهة شوروجة فإن هم لذلك أقرب أخشان فضي فاشان بيام بري فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو الزكاة للسلطان في رسل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 أو كذلك تستمي لكلاوة خلنا دعاكين بارزة يأخذ ستنكي دعا المغنوم دعا يصنب لكلاو دعا يصنب لكلاو أخواء قبولي دكاؤل ودلبي دعاكين والأخواء البدنية وبأخير أخواء أم بخاري مستمونا جاور مناسبة أم حديث سوفي صلى الله عليه وسلم قلبها وكما معلومة جمعها وذلبا ونجوز البلاد الله فوت لا اله إلا, الا الله محمد عن لم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله فثم مسحت يديتين انت فاهمين ولهما عن سهل يسعد الله الله صلى الله عليه وسلم قال يوم في عمل خلاص صلى الله عليه وسلم لروجة خيبر دا فروي خيبر في عمل خلاص صلى الله عليه وسلم فتحكات والله تتي الزلاعيب كشتوكاريب جيلشيني أوقاتي وصردني أوقاتا جولا كبولا يهودين في عمل خلاص صلى الله عليه وسلم فتحكي أولادك لجردستي ركيفي يغمناني اسلاميك إسلام الله وكادوه، دي خرب الله وكادوه كيف فرموه؟ أصحارتان هشمكيش ويشتاك هيرش بل إنسانة ولا عطان لزيك بونتاول عقلاتاني خيبا فرموه لأعطيان الله تخدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله الشوق <تصفيق> لا يشبه الأصحارتان فرموه اقرب روش بلورا سبيح رأيو أعراي جزاء ده ما تس فيها لك أوكي أو أخوكي غمري خوش بي صلى الله عليه وسلم وخداوكي غمري خداف صلى الله عليه وسلم كي ويأخوش بي يفتح الله على يديه سبينيش كهي يشكل دسالي جمنا فعلى سدسي فتحكا والله تحنى أرزياني لسدسي فبات الناس يبقون إليه يفتح دفر بقوش أو سمانان ما نوى نخده حتى يعني قصبة صلما، أبيك شمة أبو زلمة في عمل فارفانيه في روجبة الله يهزه لده مدسبيه أوبي أو خوف عمل خوفه تبيه ودي في عمل الله إثباتي خوش ميتين خوفت عليك عمل خوف يعني بس آية آية آية آية خوف يغلق خفوشاين ديرك تزول مشترك متابعين لنأخوها تساميه دليل شما بيش شي بيش اكتر باسه لك دفرمين هل هميئ الباس وفاسهم أيهم يلطاهم دليل شما بيش فلما أصدقوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يلطاهم كاتي رجبوا هميئتون بلاكي غلال إخبار صلى الله عليه وسلم شوفنا بنبلي دينشن هموي بهي بايوه كي نعملش و الله يستبدل الزستيوان الله دا كيت مجدي دا و بيرفض لسد الزستيوان خوف يا عمر الفواش صل الله خطاب الخمين لجان تحسي لأما رافيك شويه أو رجسوك يا فتحي إسلام في الله ده بنبى هاي في عمل ما صلّى الله عليه وسلّم ثانية كذا أين علي بن طالب بن طالب يشتقي عيني في عمل ما الله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 لأنت جلاد فريدة، شايل <سؤال> نخافه دس عنصرة بس راتشة هاودياء. لأنت جلاد فريدة، شايل بس بعقوله فروي، وليه بجماليه وبعماميه، كشايلين جبينه، شايل أزاي في في الله عليه وسلم مبارك، بغمال إخواصة والسلام أخوي مباركة آي دستي آي دليل آي دت نجعيه من على فأي تعالى فبصق في عينه ودعا له تفكر نوت عوكاني دعاية خيري موكل فبارك كأن لم يكن به وجع كأنما لجيان كأنما فابو وفي غمل إخبار صلى الله عليه وسلم تدعى لكم فأعطاه الرائع في غمل إخبار صلى الله عليه وسلم وفي الاسمع الرائع الرائع بقى الله يقول له يكترون لدوله يرى بيدي ذلك الله يسلام لدوله الجيش كان كان جيش الإسلام فرموا علي انفذ على رسلك فرموا بكروا لي انفذ امه بممشي بكروا لي على رسلك يسرخوا بيمن هو الشواء قلوزنا بروه باء سابني شيء جزمنا اهلي قبل في رب نكتب الودان فلا شيء لهم انفض على رزقي لسرقه وليمه واشكروا لي حتى تنزل بساحتهم تا دا ابزلنا وساحكينا وقتك يعني وراكي ورا يهود او يهود يعني تنجاب فتمابل لشارع المدينه مؤامره بامر خلق بخشبي صلى الله عليه وسلم تداعي مدرسه رئيس الجزمينيان هي حتى قيامه التجمنات هو باستان سوكي تجميني خوفي خمي خوان صبو بقوله ثالث ثم العوء الى الاسلام فهذا الشام بان كامل كبوي السلام منظري جيش جيش إسلام رحمة لا، لا كانت الشركاء إسلام إسلام، لا كانت السوفات سوفات هيو، صرباز جنب أول هيو، ولاتك وثيانك هيا دبيتوها بريت في ضارع البيت. نبدأ زي جيبلي خليه متواقي. السلام رحمة لا، ودفاع الإسلام ودفاع لما بنده خاتم سمان الله عفاته يا خمован، فالمباني ما نبغى إسلام، محمد بعمل آخر زمان صلى الله عليه وسلم بانت أن تكبر أحمد واسبت برسني غير أخواني أي هودية كان إيوارين عزيز بول إخوائي غلطن بدأ برسن غلطن أين صلاني كان هذا جديل يخيبر نصراني من الضرب قصبا إيوارين عيسا بول إخوائي وصري احد غلطن أخوة واحد بما وأخبرهم يجب عليهم من حق الله تعالى في أن بري حق شواتي وسريعا في إسلام الحمد الإخوة ما فكان إخوة وإياه فرد كان إخوة وإياه أي علي تشجيل لك دعوك عدد. فوالله لأي يهدي الله بك رجلا واحدا فوالله لأي يهدي الله أقرأ خير في العالمين هدايتي في عدى دلوان لسرد السيطور خير لك من عمر النعم چاپچر بود تو لگومالی خوشتی سون خوشتی سون نلایع زود باند مکنید خالع آت خواز بوده هی به فرم خراب لپینایی بیان میکنه شد لپینایی پارو سرمانو دولا من دیو بزن خوشی یک زلانه بی دینان لخیر دینان خواهید دید یار سادستی تو سکان سوغه کریوی کوافاریا دیا خيرك يا قادة لا يكمل مشتري سول العرب بلاك فريزنا لوخ يفوز على المدرب الإسلاميو أو رزقوا المدائنات فنوي خير من حمر من مكان حمر من مكان حمر برهان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 طلب لو أنك وشوفت كابي <تصفيق> رحمتك تيجينا <تصفيق> من من الله من الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه